ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين, والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزنزلوا زنزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذِ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَامُ قَامَ لَكُمْ فَرُجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الْنَّبِيُّ يَقُولُ نَإِنَّ نَبْيِيَ تَنَاعُورَ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا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 يسيروا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيأتي الأحزاب يو وإيأتي الأحزاب يودو لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أمناءكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 وما بدلوا تبديلا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 وكفى اللَّهُ المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا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 وَإِن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة, والدار الآخرة فَإِنَّ الله أعد للمحسنات منكن أَجْرًا عظيما يا نساء النبي من يَأْتِ منكن بِفَاحِشَةٍ مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا جاهلية قولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسولا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 اذكروا الله كثيرا والذاكرات أعد الله اعد الله لهم مغفرته واجرا عظيما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 وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في.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 لا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 يا أيها النبي إن أحل لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك مما الله عليك وبنات عمك وبنات, عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي جيرنا معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في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 ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اقهر لقلوبكم ما قلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد, فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابي ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم يأتهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم بِهِمْ ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 يوم تقلم وجوههم في النار يقولون يا ليتنا, يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 وَمَن يطع اللَّه وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عرضنا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَيْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَيْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُ